أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أغلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثغى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون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 من الذي كانوا يعملون أليس الله في عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن من الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تجعون من دون الله إن أرادني الله بضرع هل هن كاشفات ضره؟ هل هن كاشفات ضرعه أو أرادني برحمة هل هن منسكات رحمته قل حزي الله علي يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إِنِّي عامل فسوف تَعْلَمُونَ من يأتيه عذاب يخشيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنز عليهم بوكيل الله يتوفى الأرض حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت وينسل الأخرى وهم يتفكرون ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون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 قلل لهم مفارس السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ولوا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من شوء العذاب يوم القيامه وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ومدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إذا خولناه نحمة منا قال إنما قوتيته قال إن بل هي فتنة وَلَكِنَّ ولكن لَا لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وأصابهم سيئات ما كسبوا والذين علموا منها أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا ولا هم بمعجزين أولم يعلموا الله يبسط الرضا لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون قل ونقوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وانتبعوا أحسن ما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 من الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين قول حين ترى العذاب لو أن لك غوثا فاقون من المحسنين بل قد جاءت كأيتي فكذبت بها واستك برت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، ترى الذين كذبوا على الله وجههم مسود. أليس في جهنم مسوى للمتكبرين ويؤجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون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 فغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشردت ليحبطن عملك ولد كونن من الخاسرين، بل الله فاعبد مِنَ من الشاكرين وما اللَّهُ الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضطته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما عم يشركون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 وأشرطت الارض بنور ربها وارضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وفيق الذين جفروا إلى جهنم مجمرا حتى إذا جاءوها فتحا ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يسلون عليكم آيات ربكم وينذروا لكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقا كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئت مسوى المتكفرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إذا جاءوها وفتحت سبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العابلين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقبي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن бо أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به رحمة وعلما ربنا كل شيء رحمة وعلما فرق للذين تابوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عجل الَّتِي التي وعدتهم صَلَحَ صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أَنتَ أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان إذ تدعون إلى الإيمان فتذكرون قالوا ربنا أمثنا سنتين وأحييتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدين درجات ذو العرش يلقي الروح أمره على من يشاء من عباده لينظر يوم الثلاث يوم هم لا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 لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأذره يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناج كظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاق يعلم خائنة الأعين وما تكفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقبون بشيء إن الله هو السميع البصير من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وشلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذا أو نساءهم وما كنت الكافرين إلا في او اي يظهر في الارض أو يظهر في الأرض الفساد وقال موسى اني انصبر بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يمتب إيمانه أفقتلون رجلا أي ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يسبكم بحث الذي يعجكم إن الله لا يهدي من هو مصرق كلا يا قوم لكم الملك اليوم يا قوم لكم الملك اليوم واهرين في الأرض فمن ينصرنا, فمن ينصرنا من دأس الله إن جاء فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم <تصفيق> مثل جأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد عليكم يوم الزناد يوم تولواها مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن اللَّهُ الله فما له منها جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما فِي في شك مما جاءكم به قلتم من يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرق ملتاب الذين يجادلون فيه كبر مقسا عند الله وعند الذين آمَنُوا كذلك يطبع الله على كل قلب مسكب جب وقال فلعون يا من نبني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب إلى إليه الى موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك جينا لفرعون شوء عمله وشد على السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم التبعون لأهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما وإن الآخرة يزار القرار من عمل فلا يجزى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الكنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون لي إلى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 اصحاب النار فسد القرون ما اقول لكم وافوض اني جَنَّاتِ جَنَّتٍ مَّدَّدَ رَبُّكُم يطفف عنا يوما مِّن يَوْمًا قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ رُسُلُكُمْ ولا ينفع الوالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم شوء الزهر ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني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 بالله. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إِنَّ الساعة مآتية لا ريب فيها ولكن النَّاسِ الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن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 الله له قصم على الناس ولكن أهثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا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 الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي ظلقكم من تراب ثم من نطقة ثم من على ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوقا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي وَأَمْوَالُ فَإِنَّ مَا يَقُولُونَ لَهُ فَيَفْكُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يجادلون فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا الذين كذبوا بالكتاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إذ الأولان في والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يشجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون لم نكن ندعو من قبل شيئا فذلك يضر الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئت مسوى المتكفرين اصبر ان وحد الله حق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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وقشره نالك المبطلون الله الذي جعل لكم الْأَنْعَامَ لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى القلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أَفَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ بَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ بِمْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْسَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ وآتاً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم علم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحبا وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد في عبادي الذي قد قال في عبادي وخصوا ذلك الكافرون بسم الله لقوم يعنفون بشيرا ونذيرا فأعرض أحسرهم فهم لا يسمعون يَسْمَعُونَ قلوبنا في فِي من ما تدعونا إليه وفي آماننا وقر وبيننا وبين وبينك وفينك حجاب فأمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر لقوم يحيلين أنما إلى قم إله واحد أنما إلى إله واحد فاستقموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا أعان لهم أجير غير مبلون قل أإنكم لا بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنذاذ ذلك رب العالمين وجعل فيها ورعاتها من فوقها وبارك فيها وقتر فيها أقواتها في أربعة أيام محمد لو كرهن قالت أتينا طائعين فقضى من سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء وَزَيَّنَ السَّمَاءَ السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرفوا فقل أنذرتكم صَاعِقَةً مثل صاعفة عاج وتبود إذ جاءتهم الرسل من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 وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام محساة لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة في الدنيا ولعذاب الآغرة أخزا وهم لا ينصرون وأما ثمود فلديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكفرون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشى أعزاء الله إلى النار فهم يؤمنون إذا مَجَا خُوا شَهِدَ عَلَيْهِم سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُنُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن رأنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فأصدحتم مِنَ الخاشرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعزبوا من وخيطنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين وَمَا وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من أَضْلَعَهُمْ مِنَ الْكِنْ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا فعول هذا القرآن والضو لعلكم أن فلنذيقن الذين كفروا. كفروا شهيدا ولا بشجده ولا نجيزنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء. كفروا ربنا أذنى الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي يكون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تزدعون نزلا من ربور رحيم ومن أحسن قولا ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم وما صبرا ولا يلقاها إلا ذو حوض عظيب وإما ينزرنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه من السميع العليم ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ انْبَثَّتْ وربت زُهُورُهَا إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي إنه على كل شيء قدير فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إن بما تعملون بسيط إلا الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك الا ما قد كنت وذو عقاب أجيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولاك الثلث آياته أعجم أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقض يفينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفجه ومن أزاب ايذا ونركم كبد الرب صدق الله